نو اسمع صوج یا يا كحزاني اللي قالوا نتمجلي صار على قلبي زي يا علي اي وصاد جهنا بالنواهب ينجلي صار على قلبي زي يا علي هي <عمي> ما حسبتي حسابو يا اللي يتم وسرعه فك ما دارت جاي نهجم ابذغرس لي وسلمتني للحظم وانا غيرك بالشدة هيت يتياحوا لي فتر مدى حيني سييا يا علي وصعد يا نبني وحي بيعتلي فتر مدى حيني سييا يا علي شموع عمري من بعد عمرك طفت ودارت المحرورة بوجودك خلت ورات عيني من بعد عينك رمات لا اشاهد بويا محراب